الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخر إلى أجل مسمي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون